بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي متقل الله ولا تطع الكافرين والمنافقين يا أيها النبي متقل الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن ان الله كان عليما حكيما ان الله كان عليما حكيما واتبع ما ان وحى اليك من ربك واتبع ما ان وحى اليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله. إن الله كان بما تمنون قديرًا. وتوكل على الله. وكفى بالله وفيلة. وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ما جعل الله لردل من قصبا في جوشه وما جعل أزواجكم الله تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أزواجكم الله تظاهرون منهن وما جعل على ادعياءكم ابناءكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلك قولكم بافواهكم ذلك قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقشط عند الله ادعوهم لآبائهم هو أقشط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم في ومواليكم فإن لم تعلموا آباءكم سإقوالكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخصأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وليكن جناح فيما أخضأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم النبي أولى للمؤمنين من أنكم وأزواج أمهااتهم وأزواجهم لهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا فَأَقُولُ الْأَوَّاحَى ذَوُو الْأَوْلَى ذَوُو الْفِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفَارُ إِلَّا أَن تفعلوا كتاب كان ذلك في الكتاب مشكورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميتاً غليظاً ليسأل الصادقين عن صدقهم وأخذنا منهم ميتاً غليظاً ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد الكافرين عذاباً أليماً وأعد الكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود عليهم ريحا وجنودا لم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله فَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا فَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ منكم إِذْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هناك ابتلي المؤمنون وزرزلوا زلزالا شديدا هناك الجريل المؤمنون وذو الجرول الجل شديدة. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُ مَا عَادَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا وَوْاً وَإِذْ يَقُولُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِ وعذم الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يسرب لا مقام لكم فارجعوا وإذ لَمْ كَانَ لَكُمْ طَغْيٌ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا هِيَ بعورة. إن يريدون إلا فرارا إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئل الفتنة لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سؤل الجسمة لا توا وما تلذتوا بها إلا يشيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مشكولا وكان الله قُلْ إِنَّمَا سَأْقُولُ فِي الْغُرُبِ إِنْ سَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوْ الْخَرَجِ وَإِذًا لَا تَمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ إِنَّمَا سَأْقُولُ فِي الْغُرُبِ إِنْ سَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوْ الْخَرَجِ وَإِذًا لا قولنا ان قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن اراد بكم سوءا ان او اراد بكم رحمه قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم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 وَاَوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَالْقَائِلِينَ إِخْوَانُهُمْ إِنَّمَا لَنَا إِلَٰهٌ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ قُلْ يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ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 فإذا ذهب الخوف سلقوكم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أشحة على الخير فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم أولئك لم فأحب الله أمنه وكان ذلك على الله يسير وكان ذلك على الله يسير يحسبون الأحذاب لم يذهبوا يحسبون الأحذاب يذهبوا وَإِذَا يَأْتِي الْأَحْزَابُ يَوْمَئِذٍ لَوَّ كَانُوا بَادُونَ فِي الْأَرْضِ يَسْأَلُونَ عَن أَنبَائِكُمْ وَإِذَا يَأْتِي الْأَحْزَابُ يَوْمَئِذٍ لَوَّ أنهم ولم كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. ولم كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أشوة حسنة لمن كان يعبد الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لَكِن كَانَ لَرَبِّكَ يَوْمٌ مَّشْحُولا إِنَّهُ وَصْفٌ حَنَانَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَيَوْمًا آخِرًا وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَلَمَّا وَقَعَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزابُ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ولما رأى المؤمنون الأحجاب قالوا هذا ما عادنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا من المؤمنين رجال فلقوا ما أعاهد الله عليه من المؤمنين رجال فلقوا ما أعاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من وما بدلوا تبديلا ليجدي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم وما بذلوا تبديلا ليجدي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء إن الله كان غفور الرحيم. إن الله كان غفور الرحيم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. وكثى الله المؤمنين الكتاب وكان الله قويا عزيزا وكثى الله المؤمنين الكتاب وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الضعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأنزل الذين من أهل الكتاب من وقذف في قلوبهم فريقا تكتلون وتأشهون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا وأموتكم أرضا وديارا وأموالهم وأرضا لم تقرواها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها آفة إن كنتن ترغن الحياة الدنيا ودينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا <تصفيق> ذُلِ يَنْحَيَا حَيَاتَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَا نَتَأَكَّنُ وَنَسْتَمْتِعُ وَإِن كُنْتُنَّ تُرِيدنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّهْرَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْرَضَ الْمُحْسِنَاتِ إِن كُنْتُنَّ أَجْوَالَ ضِيمًا وَإِن كُنْتُنَّ تُرِيدنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّهْرَ الْآخِرَةَ فإن الله أعزل المسحنات من كن أجوى العظيما يا رساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ عَابِدُونَ لِلَّهِ قَالُوا أَرَنَا مَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يثيرا. ومن يكن تسمن كن لله ورسوله وتما صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما ومن يكن تسمن كن لله ورسوله وتما صالحا نؤتها وأعترنا لها رذك كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء فَقُلْ نَفْلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا إِذْ وَقَرَّنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَدَ بَوْرَجٍ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَقَرَّنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَدَ بَوْرَجٍ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَفِمْنَا الصَّلاةَ الزَّكَاةَ وَأَطِنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ عنكم أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَالقُ مَا يُثْلَذِيوتِكُ مِن آياتِ اللِ وَشِكمَ وَقُ ماَا يْلاذوتِك م منِ آياتاتل وَالْشِكمَ إِ الظَّاهَ كََ لَطيفًا, خبيرا إن الله كان لطيفاً خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقالتين والقالتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين وَقَتين وَقَادتاتِ وَخادثين خادقاتِ وَفالتين وَاباتِ والخاشعين وَْقاشعين والخاشعَات وَمتقَّثين وَمتخَذّقات وَق إمينَ وَ إماٍ وَ فين والفوجات وال متتفّثين والصائمات المتفّقات وَفف والحافظين فروجهم والحافظات وَالْْحَابِغااتِ الله اللَّ كَتِي رَوْ الله أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَوْفَِتَوْ وَأَل وَال النَّظِيمَا وَالْحَافِ غلََبُ وَنَجِّي رِجَالِيَ وَأَنَّهُمْ وَلَهُمْ نَصِيبٌ وَأَنَّهُ عَظِيمٌ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يكون لَهُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وما ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضل ظلالا مبينا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ, الله عليه عليه أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ افتح اللَّهَ وتكفي في نفسك ما الله مهديه وتغشى الناس أَن أحق أن اللَّهَ واتفه الله وتكفي في نفسك ما الله مهديه أَن الناس والله أحق أن كهالكي لا يكون على المؤمنين حرج الا ما خذ زيد من الاكوان جوعناك انك ما يكون على المؤمنين ذوّجناك هالك إلا يكون على المؤمنين حرج في أجواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ذوّجناك هالك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 سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا من وَكَانَ أَمُوْلَهُ قَدْ رَمَّ قُدُوَّهُ وَكَانَ أَمُوْلَهُ قَدْ رَمَّ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله ما كان محمد أبا أحد من الرجال، ولكن رسول الله وخاتم من ما كان محمد أبا أحد من الرجال، الله النبي. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا آمَنُوا كُنُوا لِلَّهِ ذِكْرًا كَثِيرًا وَأَصِيلًا يَا الذين هو الَّذِي نَهَانَا عَنْهُ مُحَرِّجُكُمْ كِتَابُهُ وَتَسْبِيحُهُ وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ هو الذي يصلي عليكم وملائككم ليخرجكم من الظلمات إليه وكان بالمؤمنين رحيما تحييتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما وكان بالمؤمنين رحيما تحيةهم يوم يلقونه سلام وعطنهم أجوا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها النبي وَبَشِّرْ مُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَبَاعِثًا إِلَى اللَّهِ بِابْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا وَبَاعِثًا إِلَى وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بالله وكيلاً. فَإِن كُنْتُمْ تَنَازَعُونَ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ الله وكتاب اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا إِذَا نكحتم المؤمنات ثم من قبل أَنْ يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم كنتم مفاتن فلن كن ام مَتَطَلَّقَتُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَزِدُونَهَا إِنْ مَسَّهُنَّ الْمَحِيضُ فَمُهِلُّوا الْحُقُوقَ إِلَىٰ تَرْتَعُونَ وَتَرْحُونَ نَشْرَحًا جَمِيلًا تَرْتَعُونَ وَتَرْحُونَ نَشْرَحًا جَمِيلًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي أَتَنِتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَ السِّيَّامِينُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا أَحْمَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ لَكِ أَتَنِتَ وَمَا مَلَكَ السِّيَّامِينُ وما ملكت يمينك مما أثاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وما ملكت يمينك مما أثاء كلا نهيان كما نهيان ماك كلا نهيان في قوله التي <سؤال> لما معتم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 فستنكحها خالصة لجن دون مؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما وَجَعَلِنَّا مَا فَضَلَّنَا عَلَيْكِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانٌ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ أَرْضٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤِي إلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ إليك من تشاء ومن ارتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ومن ارتغيت ممن, ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك ألماء فقض أعينهن ولا يحبن ويرضين بما آتيتهمن كلهم ذلك ألا أن تقضع عمرهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهمن كلهم والله يعلم ما في قلوبكم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما وكان الله عنا حليما لا يحل لكم النساء من بعض ولا ان تبدل بان من أزواج ولو أَعْجَبَكَ حسنهن إلا ما مَلَكَتْ يمينك لا يحل لك النساء من بعض ولا أن تبذل بهم من أزواج ولو أعجبك إلا ما ملكت يمينك فَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَقِيبًا فَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَقِيبًا جَاءَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ زل لكم إلى قاع من غير نظير إنه ولكن إذا دعيتم فَلْيَقُولُوا كَأَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا هُوَ تَنْبِلَ إِلَّا أَنْ يُزَلَّكُمْ إلَى قَاعٍ غَيْرَ ولكن إذا, دعيتم ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا إذادُثُم فَدقُ ولا طائنثُم فَ تَش وَلا مُتَأْن سينَ لحَد وَلاك إاد وَثُم تَدقُُ فَإذاَا إن ذلكم كان يخدم نبيا فيستحي منكم إن ذلكم كان يخدم نبيا فيستحي منكم والله لا يستحي من الحس والله لا يستحي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُهُمْ نَمَتَّعًا فَاسْأَلُوهُم مِّن وَرَاءِ حِجَابٍ وَإِذَا سَأَلْتُمُهُمْ نَمَتَّعًا فَاسْأَلُوهُم مِّن وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ رَأيْتُمْ تَقْضَوْنَ قُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ ولا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تردوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما إن تردوا يَا رَبِّ أَنْتَ الصَّفُوهُ فَنَّ اللَّهُ كَانَ لِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ فِي آبَائِكُمْ وَلَا Benim. وعلى أبناء أخواتهن على نساءهن على أما ملكة أيمانهن فاستقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا فاستقين الله إن الله كان على كل شيء شديدا إن الله وملائكته نصلون على النبي إن الله وملائكته نصلون على النبي يا ما من صلى عليه وسلم تسلما؟ أي والذين خلوا عليه وسلم تسلما؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله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 والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اتت schnellوا فقد احتملوا صدان وإثما مبين لكم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اتت masked names مبين يا أيها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يذنين عليهم من جلاج بهم اي النبي كل ازواجك وبناتك ونساء ذالكَ ادْنَا إِنْ يُرْضَنَا فَلَا يُؤْذَنِ ذَالِكَ ادْنَا إِنْ يُرْضَنَا فَلَا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَكَانَ اللَّهُ لإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجقون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم في المدينة لنغرينك ثم لا يجاورونك إيها إلا قليلا ملعونين أينما تكسوا أخذوا وكسلوا تكتيلا ملعونين أينما تكسوا أخذوا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَلْمٍ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَلْمٍ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ وَلَن تَجِدَ اللَّهِ يسألك الناس عن الساعة. يسأل الناس عن الساعة. قل إنما علمها عند الله. قل إنما علمها عند الله وما يدرك لعل الساعة تكون قريبا. تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يَوْمَ تُقَلَّبُونَ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا يَوْمَ تُقَلَّبُونَ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا رَبَّنَا آتِهِمْ بَعْثًا مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنُمُ لَعْنًا كَبِيرًا رَبَّنَا آتِهِمْ بَعْثًا مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنُمُ لَعْنًا كَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا كَلَّذِينَ فبرأه الله مما قالوا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا كالذين آمنوا فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها وكان عند الله وشيها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم لِكُنَّ لَكُمْ أَمَانَتُكُمْ وَإِنَّ لَكُمْ بُنُوَّ زَكْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَمَن يُطِعِ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ عَظِيمًا إنا أرَضَنَا الأمَانَةَ عَلَى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَنَنَّ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْبَقُنَّ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّا أَرْضَنَا الأمَانَةَ عَلَى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ خُلِقَ مِنَّا وَحَمَلَ الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانُوا وَمَن جَبُولَا لِيُضِلُّ الظَّالِمِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَظَلَّ الظَّالِمُونَ الله نِيرٍ لَهُ الْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رحيما.